والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد أيوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينة وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي قوريه اهلكناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبكر معطله وقصر مشيد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 دَمَن <تمنى> أَقَ الشَّيطَان فيِي أُمْن يتِهِ فَيَزَهُ اللهَّ ماَا يُقِ الشَّيطان فيَنزَكُ الله مَا يُلقِ الشَّيطَانُةُمَّ الشيطان يُحكِمُ الله آياتاتِه واللَّهُ عَمٌ حَكين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 هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كَثُرَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن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 في الأرض وَالفُلكَ تَجر فيِي البَحرِ بِأَمِه وَالفُلكَ تَجر فيِي البَحرِ بِأَمِهِ وَيمسكُ السم أَن تَقَ على الأأَْضِ إَِّ إلا بإذنِه إِ اللهَّه بِا سِلَ رَأُوفُ الرحم وَهُوَ الذي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 وَدَ إلَ رَبِّكَ إِكَ عَلَهُذَم مُسْتَقين وَإِن جَدَلُوكَفَقُل اللههُ أَلَمُ بِمَا تَعْمَلُون أَ اللهَّهُ يَحقُ بَينَكُمْ يَوْومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَاكُ تُمْ فيِيهِ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 أَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا